بسم الله الرحمن الرحيم الشريط السادس عليه بقية ديوان أبي تمام بشرح الخطيب التبرزي الوجه الأول يبدأ حالا البيت الثاني والعشرون فإذا كشفتهم وجدت لديهم كرم النفوس وقلة الآداب حاشية فيضاء وروى الخار زنجي وكثرة الآداب وقال يقول تحت غرتهم وغفلتهم وحداثس سنهم كرم وأدب كثير انتهت الحاشية البيت الثالث والعشرون أسبل عليهم ستر عفوك مفضلا وانفح لهم من نائل بذناب حاشية سين من نعمة انتهت الحاشية البيت الثالث والعشرون يقال نفخ له بسجل وبذنوب إذا أعطاه عين والذناب جمع ذنوب وأصل الذنوب الدلو التي فيها ما ثم استعمل ذلك في الغيث فقيل سقته السماء بذنوب وجمع ذنوب في أدنى العدد أذنبه على رأي من ذكره وتذكيره أكثر وقد حكي فيه التأنيث البيت الرابع والعشرون لك في رسول الله أعظم أسوة وأجلها حاشية هابا وأحلها انتهت الحاشية في سنة وكتابي لك في رسول الله اعظم اسوه واجلها في سنته وكتابه لانه كان كثير العفو والاسوه والاتساء لاقتداء البيت الخامس والعشرون اعطى المؤلفه القلوب رضاهم كاملا حاشيه د و ظ و ه كرما انتهت الحاشية ورد أخايذ الأحزاب أعطى المؤلفة القلوب رضاهم كملا ورد أخايذ الأحزاب عين المؤلفة القلوب هم الذين ذكروا في آية الصدقة حاشية صورة التوبة الآية الستون انتهت الحاشية وهم قوم دخلوا في الإسلام رغبة في الغنائم والعطاء منهم جماعة من قريش وجماعة من غيرهم مثل أبي سفيان بن حرب وأبي سفيان بن الحارث بن عبد المطلب والنضير بن الحارث أخ النظر بن الحارث الذي قتله النبي صلى الله عليه وسلم صبرا وعيينة بن حصن من غير قريش والعباس بن مرداس وهم كثير والقلوب الأجود فيها الحفظ لأنها من باب الحسن الوجه ويجوز النصب على التشبيه بالمفعول به ويجوز الرفع وهو أضعف الوجوه كأنه قال المؤلفة القلوب منهم ويجوز أن تجعل القلوب بدلا من المضمر في المؤلفة والأحزاب كل من تحزب على الإسلام وأعرف ذلك أن يعني الذين شهدوا غزاة الخندق من المشركين واليهود ولم يرد النبي صلى الله عليه وعلى آله أخايد أولئك لأنه لم يأخذ منهم غنيمة وإنما أراد أخايد أوطاص وغيرها البيت السادس والعشرون والجعفريون استقلت ضعنهم حاشية دال عيرهم انتهت الحاشية عن قومهم وهم نجوم كلابي الضعن الإبل بمن تحمل من النساء ويقال للمرأة ضعينة وكذلك للهودج ويقال لكل من سارق الضعن ويقال للنعش ضعنة لأن الميت يضعن فيه قال تفيلن الغنوي حتى يقال وقد عوليت في ضعن إن ابن أروى حاشية ب إن ابن عوف رواية الدوان ورواية الدوان صفحة اثنتين حتى يقال وقد عوليت في حرج أين ابن عوف أبو قران محمول انتهت الحاشية حتى يقال وقد عوليت في ضعن إن ابن أروى أبو قران محمول والجعفريون خرجوا على الجواب ونابذوه فلما لم يقدروا عليه وعلموا خطأهم رجعوا البيت السابع والعشرون حتى إذا أخذ الفراق بقسطه منهم وشط بهم عن الأحباب البيت الثامن والعشرون ورأوا بلاد الله قد لفظتهم أكنافها رجعوا إلى جوابي البيت الثامن والعشرون يعني بني جعفر بن كلاب كان قد وقع بينهم وبين قومهم بسبب أن غنيا قتلت رجلا منهم فقعد بن أبي بكر بن كلاب عن نصرتهم بل اعانوا عليهم فيقول لا تفعل انت بقومك ما فعله اولئك بهم فارتحلوا عن بلادهم وجاوروا في بن الحارث بن كعب فلم يحمدوا بهم فارتحلوا عن بلادهم وجاوروا في بن الحارث بن كعب فلم يحمدوا جوارهم وتهضموهم في بعض الأشياء فضعنت عنهم وهم لا يعلمون وسارت بن الحارث في إثرهم فلحقوهم في الموضع الذي يقال له فيف الريح وهو اليوم الذي فقئت فيه عين عامر بن الطفيل بن مالك بن جعفر بن كلاب فرجعت بن جعفر إلى جواب الكلابي وكان أسود ويقال إنه قيل له جواب لأنه كان لا يحفر بئرا إلا خرقها عن الماء كأنه يجوبها عنه وإياه عنت القائلة لح إله أبا سلم بفرته بفرته يوم النسار النسار وقنب العير جوابا شبهته بقنب العير لسواده فلما رجعت إليه بن جعفر وجدوا عنده ما يحبون ولما حكموه حمل الدماء وأصلح بينهم وفي ذلك يقول لبيد أبني كلاب كيف تنفى جعفر وبنوا ضبينة حاضر الأجباب قتلوا ابن عروة ثم لطوا دونه حتى نحاكمهم إلى جواب حاشية لم يرد شعر لبيد هذا في شين وأثبتناه من نسخة إباء ونون وفي ضاء قال ابن المستوفى وهذا مثل قول عروة السعدي في سلم ابن زياد وكان هجاء فصحب غيره فلم يحمده فقال عتبت على سلم فلما هجرته وعاشرت أقواما رجعت إلى سلمي وقال في الديوان صفحة 146 و147 ضبينة قبيلة جب وأجباب آبار قال الأصمعي بنوا ضبينتهم الذين قتلوا عروة وقد كانوا قتلوا ابن أخ لجواب فقال جواب لا أديه لأنهم قتلوا ابن أخ فيكون قتيل بقتيل لط سطر وهو يلط دون قدره يسطر انتهت الحاشية البيت التاسع والعشرون فأتوا كريم الخيم حاشية لم أن نجري انتهت الحاشية مثلك صافحا عن ذكر أحقاد مضت وضبابي فأتوا كريم الخيم مثلك صافحا عن ذكر أحقاد مضط وضبابي عين الضباب جمع ضب وهو الحقد وعطفه على الأحقاد لاختلاف اللفظ ويجب أن يكون الضب أشد ثباتا في القلب من الحقد لأنهم يصفون الضب بالخديعة وإنما شبه بالضب الذي يحترش البيت الثلاثون ليس الغبي بسيد في قومه لكن سيد قومه المتغابي البيت الحادي والثلاثون قد ذل شيطان النفاق وأخفتت حاشية مهم سلطان النفاق وبها مشها رواية الأصل انتهت الحاشية قد ذل شيطان النفاق وأخفتت بيض الصيوف زئيرا أسد الغاب البيت الثاني والثلاثون فضمم اقاصيصهم حاشيه سين وم و ل و ق و ب و ن و ض قواصيهم تاء الحاشيه فضمم اقاصيهم اقاصيهم فضمم أقاصيهم, اقاصيهم اليك فانه لا يزخر الوادي بغير الشعاب البيت الثاني والثلاثون هذا مثل ضربه للممدوح ولبني عمه يقال زخر الوادي إذا جاء بسيل كثير فارتفع ماءه كما يزخر البحر والشعاب جمع شعب وهو الطريق في الجبل عين ويقال لمسير الماء إن الوادي شعب وشعبة لأنه إنما يجيء من الجبال يقول فأنت أيها الممدوح لا يعظم شأنك إلا بقومك وأقاربك كما أن الوادي لا يعظم سيله حتى تدفع فيه الشعاب التي حوله فتألفهم واجمعهم فإنهم عضدك وأعوانك على ما يكسبك محمدة وبه تعز البيت الثالث والثلاثون والسهم بالريش اللؤام ولنطرى بيتا بلا عمد ولا اطناب اللؤام هو الذي يلائم بعضه بعضا وذلك اجود الريش عندهم وقيل هو ان يكون بطن الريش الى ظهر الاخرى ويقال سهم لأم إذا كان ريشه كذلك وهو أحد القولين في قول امرئ القيس نطعنهم سلكا ومخلوجة كرك لأمين على نابل حاشية العقب الثمين صفحة 151 تاتي الحاشية والأطماب الحبال الطويلة والقصيرة منها الأسر الواحد إصار قاف وإنما أراد أن يحضه بهذا المثل على طلب الموافقة وترك المخالفة إذ كانت المخالفة تفضي بالعشيرة إلى التفاني وإذ كان سيد القوم لا تتم سيادته إلا بتأليفه لهم وصبره على مكروههم واحتماله أذاهم وتحمل المشاق دونهم والصف عن جانبهم والتجنب من جر الجرائر عليهم قال وكذلك البيت إنما يستقيم بعمده وأطنابه بل متى نزع بعض العمد أو قطع شيء من الطلب مالا ولم يستوي وهجم ولم يثبت البيت الرابع والثلاثون مهلا بني غنم بن تغلب إنكم للصيد من عدنان والصياب عين يقال فلان لفلان أي من ولده قال الشاعر فلست لحاصن إن لم ترون نجالدكم كأن شرب خمري يقول لست لأم حاصن والحاصن العفيفة والصيد جمع أصيض يقال رجل أصيض إذا وصف بالكبر وأصل ذلك أن يصيب البعير داء في رأسه فيميل عنقه ورأسه وينتفخ يافوخ وهو الصاد أيضا ويقال فلان من صياب القوم وصيابتهم اي من خيارهم قال الراجز وقد وصدت مالكا وحنظلا صبابها والعدد المجلجلا البيت الخامس والثلاثون لولا بنو جشم بن بكر فيكم رفعت خيامكم بغير طباب قاف يقول لولا بنو جشم ما كان فيكم ملوك وبنو جشم رهط مالك والقباب إنما تكون للملوك والخيام لأوساط الناس فاستعارهما للفريقين حاشية في ضاء قال وأخذ قوله رفعت خيامكم بغير قبابي رفعت خيامكم بغير قبابي أخذت من قول الفرزدق كسبب المراغة حين ولا إلى شر القبائل والديار إلى أهل المضايق من كليب كلاب تحت أخبية صغار ألا لعن الإله بني كليب ذوي الحمرات والعمد القصار انتهت الحاشية البيت السادس والثلاثون يا مالك استودعتني لك منة حاشية هاميم ذمة انتهت الحاشية تبقى ذخائرها على الأحقاب حاشية سين ودال وضاء جعلت إليها ساقة الأحقاب وبها مشسين تبقى ذخائرها على الأعقاب وفيها باء وهاء نون ويروى تبقى على الأيام والأحقاب وفي ذاء ويروى حفلت إليها وفصرها بقوله أي جتمعت انتهت الحاشية يا مالك استودعتني لك منة تبقى ذخائرها على الاحقاب البيت السابع والثلاثون يا خاطبا مدح إليه بجوده حاشيه ه ش و ه ب و ه ن و ض مدحي س إلي بدل إليه انتهت الحاشيه ولقد خططت قليلة الخطاب يا خاطبا مدحي إليه بجوده ولقد خططت قليلة الخطاب ذم أهل زمانه لأنهم لا يرغبون في متحه حاشيه قال ابن المستوفى وقيل جعلها قليلة الخطاب لغلاء مهرها وقيل لأنه لم يكن لها كفء سواك انتهت الحاشية البيت الثامن والثلاثون خذ هبنة الفكر المهذب في الدجا والليل أسود رقعة الجلباب حاشية قال ابن المستوفى عاب عليه قوم هذا البيت وقال, وقال قوله في الدجا وقوله والليل أسود رقعة الجلباب شيء واحد انتهت الحاشية البيت التاسع والثلاثون بكرا تورث في الحياة وتنثني حاشية في ضاء ويروى وتغتدي انتهت الحاشية في السلم وهي كثيرة الأسلاب تسعة وثلاثون عين بكر يعني القصيدة فكأنه جعلها بنتا للشاعر فهي تورثه وهي حية لم تمت أي يأخذ الجائزة عليها والأجود كسر الراء في تورث لأن معنى الميراث يصح على ذلك لأبيها وإن فتحت الراء جعل الميراث لها ولا معنى لذلك لأنه لم تجري العاده بأن يرث الإنسان إلا وهو حي فإن جعلت بنتا للممدوح لأنها قيلت من أجله حسن أن يروى بفتح الراء يراد أنه يجيزها وهي حي فكأنها قد ورثته وقوله تنثني في السلم وهي كثيرة الأسلاب جرت العادة بأن السلب يكون في الحرب وهذه القصيدة تأخذ سلب الممدوح أي ما يخلع ويهب وهي في حال السلم حاشية وقال المرزوقي في قاف أي هي ترث أموال الناس في حياتهم يعني ما يعطون عليها وتنصرف بالغنائم في حال الصلح لأنهم تطيب أنفسهم بالبذل فيها فالرواية عنده إذن تورث بفتح الراء وفي ضاء قال الآمدي قوله تورث في الحياة أي تصير ميراثا لولد الممدوح وأهله قبل وفاته لأن افتخارهم بما فيها من مناقب في حياته كافتخارهم بها بعد وفاته وقوله وتنثني في السلم وهي كثيرة الأسلاب أي تغتصب وتسلب معانيها كما يستلب المحارب وهو في السلم لا في الحرب وقال ابن المستوفى أيضا ويروى بكر تؤرث في الحروب من أرثت النار أي أرثت النار أي تهيج وتصار ويروى تهيد في الحياة قال الجوهري هدت الشيء أهيده هدت الشيء أهيده حركته فكأنه أراد تسير في البلاد انتهت الحاشية البيت الاربعون ويزيدها مر الليالي جدة وتقادم الايام حسن شبابي خمسة اي القصيدة الخامسة وقال يمدح عمر ابن طوق ابن مالك ابن طوق التغلبي حاشية عنظاء انتهت الحاشية البيت الاول احسن بأيام العقيق وأطيبي والعيش في أضلالهن المعجبي الأول من الكامل والقافية متدارك والعقيق موضع بعينه وأصل العقيق الوادي فأما قول الفرزدق كفي وادعين يا هنيد فإنني أرى الحي قد شام العقيق اليمانية حاشية النقائد صفحة 168 انتهت الحاشية فانه يعني بالعقيق البرق المستطيل واجاز بعض اصحاب المعاني ان يكون العقيق السيوف وقال اطيب فصح حليا لان التعجب شأنه ذلك يظهر فيه التضعيف ويصح المعتل إذا بنيته بناء الأمر فأما إذا بنيته على ما أفعله فإنه يصح معتله ولا يظهر مضعفه تقول ما أقوله للحق وما أعزه وما أشده فتضغم فإذا صرت إلى لفظ أفعل به قلت أقول به وأعززه ولم يقول أعز بفلان ألبت عين وقوله في أطرافهن حاشية وهي رواية سين ودال وقاف وهأباء انتهت الحاشية ويروى في أفيائهن حاشية نقل ابن المستوفى من كلام أب العلا زيادة على ما أورده التبرزي وهذا كما قال الطائي في موضع آخر أيامنا مصقولة أطرافها بك والليالي كلها أسحار ثم قال ورواية أطرافهن وأفيائهن أولى لأنه لا يأتي ذكر أضلالهن بعد انظر البيت الرابع من هذه القصيدة انتهت الحاشية وقال في أضلالهن فإذا قيل في أطرافهن أراد الغدوات والآصال والأسحار ومن روى في أفيائهن أراد جمع الفيء وفي أضلالهن أراد جمع الظل ومعناه معروف البيت الثاني ومصيفهن المستظل بظله سرب المهى وربيعهن الصيب المصيف يكون اسما للوقت ويكون مصدرا وبعضهم يجعل المصيف في معنى المفعول مثل المبيع والمكيل فإذا كان كذلك حمل على أنه من صيف يصاف إذا أصابه الصيف من المطر والصيف مطر الصيف والسرب الجماعة من الضباء وبقر الوحش والقطى والنساء والمهى هاهنا بقر الوحش وأصل المهات باللورة وقيل للبقرة الوحشية مهاه لبياض ظهرها ويقال للأسنان مها وللشمس مهاه وقوله وربيعهن الصيب يريد المطر الذي يكون في الربيع ويجوز أن يعني بالربيع الوقت ويصفه بالصيب لأن المطر يصوب فيه فيكون على قوله ليل النائم أن يكون فيه النوم ثلاثة أصل كبرض العصب نيط إلى بحن عبق بريحان الرياض مطيب عين أصل جاء به موحدة. أصل جاء به موحدا وقيل أصل جمع أصيل مثل رغيف ورغف حاشية قال ابن المستوفى يستدرك على أبي العلا أصل جمع أصيل وليس بمفرد انتهت الحاشية فمن نطق به على التوحيد فلا كلام فيه ومن جعله جمع أصيل أجراه مجرى الجموع التي تحمل على الجنس فتوحد كما قال هم يمنعوني إذ زياد كأنما يراني أخلاء بقف موضع حاشي أخلاء جمع خالي والخالي العزب الذي لا زوجة له وكذلك الانثى بغيرها او هو جمع خل وخلي والقف واد من اودية المدينة والموضع المخنث انتهت الحاشية او الموضع المخنث انتهت الحاشية فقال اخلاء فجمع ثم قال موضعا فوحدا لأنه ذهب مذهب الجنس كما قال الراجز بال سهيل في الفضيخ حاشيا الفضيخ عصير العنب وهو أيضا شراب يتخذ من البسر المفضوخ وحده من غير أن تمسه النار وهو المشدوخ وشرح الرجز كما جاء في اللسان مادة بول اي لما كان الفضيخ يفسد بطلوع سهيل كان ظهوره عليه مفسدا له فكانه بال فيه والمعنى أنه يسكر شاربه فيفضحه انتهت الحاشية بال سهيل في الفضيخ ففسد وطاب البان اللقاح هو برد ونيطاع اللقاء وقوله كبرض العصب أي هو حسن فيه نقوش وأصل العصب عندهم الغزل ثم قيل لضرب من البرض عصب لأنها من الغزل تكون والعصب عندهم من ملابس الملوك ويروى لزفراء ابن الحارث أتجعل أجلافا عليها عباؤها ككندة تمشي في المطارف والعصب وذكر الدحى والمعروف تأنيثها البيت الرابع وظلالهن حاشية سين وطاء ولهن انتهت الحاشية وظلالهن المشرقات بخرد بيض كواعب غامضات الأكعب عين جعل الظلال مشرقات وإنما الإشراق للشموس وهذا من صنعة الشعر لأنه وصف الظلال بما توصف به الشموس حاشية قال الصلي ظلالهن جمع ظله وهي البناء المشرف انتهت الحاشية وقوله غامضات الأكعب يقول هن منعمات ليس لأكعب أرجلهن حد حاشية قوله هن منعمات ليس لأكعب أرجلهن حد لم يرد في نسخة اباء ونون انتهت الحاشية بل هن درم الكعوب حاشية كعب أضرم لا حجم له لغيبوبته في اللحم انتهت الحاشية البيت الخامس وأغن من دعج الضباء مربب بدل منه أغن غير مربب أغن في أول البيت يعني به ضبيا من الإنس يقال ضبي أغن إذا كانت فيه غنة والغنة تستحسن في الصوت وقوله من بعج الضباء هو من قولهم طرف أدعج أي أسود وليل أدعج إذا وصف بشدة السواد والأصل أن يقال أدعج العين ولكن أوقع الصفة على كل الشيء كما تقع على بعضه يقولون رجل أزرق وإنما الزرقة للعين وقوله في عجز البيت أغن غير مرببي يعني وحشيا لم يرببه الإنس البيت السادس لله ليلتنا وكانت ليلة ذخرت لنا بين اللوى فالشرب به اللوى أصله مسترق الرمل وقد يجوز أن يسمى اللوى موضعا بعينه عين والشرببو موضع حاشية الشرببو جبل في ديار بني ربيعة بن مالك بن زيد مناه بن تميم معجم مستعجم صفحة سبعمائة انتهت الحاشية ويقال إنه نبت وإذا حمل على ذلك فالمراد الموضع الذي ينبت هذا النبت ومن روى العليب حاشية هي رواية ميم ولام ودال وجاء فضاء في نسخة العليب وهو واد لهذيل وقال ابن ضريد في الجمهرة يقال في العليب يب وما جاء على وزن العليب مثله وقال الصلي ليس في كلام العرب اسم على فعيل إلا علب وهو اسم واد وانظر اللسان مادة علب معجم مستعجم صفحة تسعمائة وخمس انتهت الحاشية فهي رواية رديئة لأن المعروف عليب بغير ألف ولام وهو اسم واد قال الشاعر فإما تقض صمراء تنع حاجر حاشية روايته في باء ونون تمنع زائد والحاجر ما يمسك الماء من شفة الوادي ويحيط به انتهت الحاشية موارده بين الأحص فعليبي فبشر بني حاج بنوء غزيرة من النجم أو نوء ينوء بعقرب البيت السابع قالت وقد أعلقت كفي كفها قالت وقد أعلقت كفي كفها حلا وما كل الحلال بطيبي أي قد جمع هذا الذي أحلت لي من نفسها أنه حلال وأنه طيب مستلذ حاشية قال ابن المستوفى فأما إذا لم يقل حل حلا طيبا أوهما أن ما بذلته من الحلال غير طيب انتهت الحاشية البيت الثامن فنعمت من شمس إذا حجبت بدت من نورها فكأنها لم تحجب أي نعمت من جارية كالشمس في حسن وجهها ونوره إلا أنها إذا حجبت خرق نور وجهها الحجاب فبدت والشمس بخلاف ذلك البيت التاسع وإذا رنت خلت الضباء ولدنها ربعية واستردعت في الرب ربي أصل الرنو إدامة النظر في سكون والربعي الذي يولد في أول النتاج والمعروف في الرب رب أنه القطيع من بقر الوحش وزعم بعض أهل اللغة أن الأراوية وبقر الوحش يدخلن في جنس الضباء قاف ولا تكاد الضبية تطرن إلا وقد نصت جيدها ونصبته فيقول إذا رنت هذه المرأة قدرتها غزالا نتج في أول النتاج وذلك أقوى لها في جيدها وحسن عنقها وخلتها جؤذرا في حورها وعينها حاشية ترك التبريزي شاهدا من كلام المرزوقي جاء في كتابه فقد ذكر بعد قوله ولا تكاد الضبية طرن إلا وقد نصت جيدها ونصبت قوله والربعية خير النتاج وأوله ولذلك قال من قال إن بني صبية صيفيون أفلح من كان له ربعيون إن بني صبية صيفيون أفلح من كان له ربعيون والرجز جاء في اللسان مادة ربعاء وفي نوادر أبي زيد صفحة سبع وثمانين وهو معزو فيهما لسعد بن مالك ابن ضبيعة انتهت الحاشية البيت العاشر إنسية إن حصلت أنسابها جنية الأبوين ما لم تنسب عين يقول هذه المذكورة إذا نسبت علم أنها إنسية وإذا لم تعرف ظن أنها جنية لحسنها وذلك أنهم كانوا إذا رأوا شيئا يروق في الحسن نسبوه إلى الجن وكذلك إذا رأوا بناء محكما أو فارسا شجاعا نسبوه إلى الجن وإنما ذلك لعظم الجن في نفوسهم والملائكة تسميهم العرب جنا وإذا وصف الرجل السيد قالوا هو ابن جنية يريدون أن أمه كريمة مخالفة لما عهد من النساء حاشية نقل ابن المستوفى كلام أب العلاء هذا وفيه بيت استشهد به أب العلاء وتركه التبريزي هنا وهو قول حاتم بنوا جنية ولدت سيوفا صوارما كلها ذكر صنيع ثم ذكر ابن المستوفى بيتا اخر لابي دهبل وهب ابن زمعة الجمحي جنية او لها جن تعلمها رمى القلوب بسهم ما له وطر انتهت الحاشية البيت الحادي عشر قد قلت للزباء لما أصبحت في حد ناب للزمان ومخلبي أز أو همزة. الزباء ها هنا مدينة خربة على شط الفرات والناس يحدثون أنها كانت للزباء صاحبة جذيمة وأنها سميت باسمها كما يسمى البلد باسم من بناه وقد طيل إن اليمامة سميت بهذا الاسم لأجل امرأة كانت فيها وينشدون بيتا يزعمون أنه لحسان الملك الذي قتل أهل اليمامة فقلنا فسموها اليمامة باسمها وسرنا وقلنا لا نريد إقامة وهذا حديث قديم لا يعلم كيف هو ويقال إن عند الزباء مدينة أخرى يقال لها زلبيا وأنها كانت لأخت الزباء تعرف بهذا الإسم فالناس يقولون إذا حدثوا عن هذا الموضع كنا بزباء وزلبيا البيت الثاني عشر لمدينة عجماء قد أمسل بلا حاشية ميم قد قام انتهت الحاشية فيها خطيبا باللسان المعربي لمدينة عجماء قد أمسل بلا فيها خطيبا باللسان المعربي عجماء لا ينطق فيها ناطق لكن البلا والتغير بين فيها معرب عن ذهابها وطابق بين العجماء والمعرب البيت الثالث عشر فكأنما سكن الفناء عراسها أو صال فيها الدهر صولة مغضب حاشية سين ودال بالبناء وقال ابن المستوفى ويروا بالبناء الاغلب وهي رواية ابو العلا انتهت الحاشية لكن بنو طوق البيت الثالث عشر فكأنما سكن الفناء عراسها او صال فيها الدهر صولة مغضب البيت الرابع عشر لكن بنوا طوق وطوق قبلهم شاد المعالي بالثناء الاغلب انتهى الوجه الاول